بسم الله الرحمن الرحيم إن <تصفيق> الشمس كورت وإذا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَ الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا <تصفيق> ذي قوة عند في العرش مكين مطاع تم في من مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما <تصفيق> صاحبكم وَلَا خَجَرَ أَنْ فِي الْمُبِينِ وَمَا هو عَلَى الْغَيْبِ بِقَانِين وما هر بالطول شيطان رهيم فأين تلك وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْتَ يَا